ونسكد على مع هم هم. دخلها <تصفيق> حد معنى صفية إنهم هم قالوا تبضى في دخلها في الزر يعني الصفية حد جاي بسؤالات اللي حاجة تجي بيعي لطاق جاي احنا وقفنا للأصل شيء الحمد لله, لله. أحمده وأنا استعينه وأنا استهديه وأنا نعوذ بالله من سرور أنفسنا وحصيات أعمالنا من يهدي الله فلا مر إلا له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله لباه وحده لا شريف له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبرك على عبدك ومدينك محمد على آله وصحبه ومن سار على برض إله ودين بعد وقفنا في شرح رسالة تدمرية عند القاعدة الثانية التي وضعها شيخ الإسلام التيمية وهذه القواعد استنضاق مما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله ببيان المنهج السلف المنهج الذي كان عليه أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بفاعل الله الله إن شاء الله دي نخليها الناس لإخبار دي أولى وتانية سنة أولى وتانية بشرة طيبة يعني المحاضرات اللي أنت يتسمعها بالعزيز بالله من السنة الأولى والسنة الثانية أحد الإخوة ذا معها وزيدها هنحاول ننسخها برضو وحد من إخواننا ونسخها الأول إن شاء. نرفعها الأول على الإنترنت وبعد كده نجبها لك إن شاء الله منهج متكامل في دراس العقيدة دراسنا في العزيز بالله في بعض الصنات بشرح العقيدة الصحي القاعدة الثانية هذه نقول القواعد يسخلها شيخ سامة تيمية ليست بدعة ولا مستحدثة ولا إن شيخ سامة تيمية لا دي قواعد تبين المنهج الصحيح الذي إذا الكزمنا بي سرنا عن غرب السلف هو يرى هذه القواعد للمحافظة على الفهم الصحيح الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصر فالقاعدة الثانية يقول فيها إنما أكبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يدل الإيمان به سواء عرقنا معناه أو لم نعرفه لأنه الصابت المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجد على كل مؤمنين الإيمان به وإن لم يفهم معناه خلينا نقل فينا وقتا إن بعض الناس يقول لك إيه أهب إيش الله كالذي يطوره ولك نؤمن وما نفهمش المعنى هل هذا مقصد شخص ثانية ثانية ثانية أعيد العبارة بتعشف خامتينية وركزوا معي الله من يفيكم عشان أنتو لو صحصحت فالصحصحوني معكم ما كانت شأنه جاي أكثر نعكاك <تصفيق> وبيقول يجب الإيمان إنما أخبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجبه على كل مؤمن الإيمان بي وإن لم, ي... لم يفهم معناه يبقى معنا كده إن الكلام له معنى ولا ما مش معنى قوله يا أخواني ويقول وإن لم نفهم معناه يبقى الكلام له معنى عايز يشوف فهم بس ألعن فهم كله. له معنى ولا ليس له معنى آآ له معنى من جهة الكل وليس له معنى عند البعض لتأسيره في صلب المعنى artificial لا أن كلام الله بلا معنى لا كلام له معنى وما أكبر في الرسول تأسلم له معنى وإن لم يكن له معنى إذا كلام بلا معنى ومن يقبل على كلام الله إن يقول فيه إنه كلام بلا معنى فهو كلام له ما؟ معنى أدركه من أدركه وقصر في إدراقه من قصر لكن له معنى فكثير من الناس ربما لا يدركوا بعض المعاني الموجودة لألفاظ القرآة ألفاظ كثير من القرآة أحيانا واحد يمر عليه ولا يعرف معناها ممكن واحدة ألفية وما أقش المعنى فيرجع لكتب التفسير عشان يعرف المعنى فهل كله لا يعرف المعنى في حينه؟ هل يعني ذلك ان الكلام دي لا معنى؟ هل كان السلف يقولون نؤمن بكلام الله دي معنى؟ هل قاول ايجار الرحمن عرفت استوى يقول لك هذه الايه معناها مفهوم نفوضه لله ونقل نعلمه هل كانوا يقولون ذلك ام يقولون له معنى ادركه من ادركه ويعني تهله من تهله بكلام له معنى والا ما قال رب العزه والجلال عنه كتاب احكمه ايه صيغ للناس ليحكم الله به في اصل احكام في كلام الله عز وجل ديان معناها فالمحكم هو الواضح البيض المعلوم والمتشابه هو المجهود لأن التشابه قد يأتي من التماسل عندما رب العالم صلى ذكر في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كلمة متشابه هنا ليس معناها الخفاء ولكن معناها التماسل في الحسم والجودة كله على نصف واحد في الإعجاب هذا المعنى متشابه وأطو به متشابه يعني متماثلاً في الحسم والجودة ولزة المأجل فيما يتعلق بالجنة لكن أما يقول في قرية الله على إن البقرة تشابه علينا تشابه هنا معنى هيه اضطلب ما نشعر فيه الميلة المتشابه هنا معنى المجهول لكن المتشابه في الآية الأولى بمعنى التماسل في الفنسل فالقرآن كله محكم باعتبار وضوء معانيه أن كلام بمعنى ومش كلام بلا معنى ما هو المعنى هذا تبحث عن نباوة تسأل أهل الذكر وكله متشابه باعتبار البلاغة والعثم والصياغة والإعجاز وبعض القرآن مهتم وبعض متشابه باعتبار الكيفية ففي كيفية مشهودة لما أخبر القرآن به زي كيفية أبياء الصلاة والصيام وغير ذلك من الأحكام وجميع أحكام الإسلام يعني برضو من ضمن القواعد إن جميع الأحكام التهليثية الشرعية واضحة المعنى واضحة الكيفية من إنما ينفعش حكم شرعي ومعرفش نتجه لازم عشان عارض نتجه يبقى لازم أعرف كيفية تنفيذ رسول عسى قلسان المقال صلوا كما رأيتمون ايه تصلي فلازم لكيفية صنوا بها ففي ما يتعلق بالأحكام التكلفية كلها واضحة المعنى واضحة لكيفية ولذلك ربنا الله تعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المختمات هن أي أحكام التكلفية والمقصود بأم الكتاب الغاية الرئيسية التي من أجلها نزل الكتاب الأحكام أحكام التعبط افعل ولا تفعل أحكام التكليفية الخامسة عند علماء البسول وابط اختحب مباح مكروح حرم هذه هي اتمنى أحكام التكليف لابد أن تكون واضحة المعنى وضحة الكثير أن ما يتعلق بكلام اللي ورث القرآن بالسنة عن الحقائق الغيبية فهذه معلومة المعنى مجهولة إيه إيه كيف تقول لي كيف استعى العرش قولك مع عرش هل استعى العرش مع عرش هو فوق عرشي مع عرش وأين العرش فوق الماء وأين الماء فوق السماء السابعة هذا كلام واضح وفصيل في سماوات سبعة فورنا وفي ماء وفوق الماء العرش وربنا فوق العرش صعبا ما يستعب معنى واضح لكن إزاي شكل العرش مكون من ايه المية نظامها ايه ازاي ماك على السنة السبعة ومتقعشة علينا وقر علينا كيف لك ازاي وازاي وما ازاي احكي ازاي دي بقى يبحث عن قياس التمثيل وقياس الايه فاكرين قياس التمثيل وقياس الشمود وهذا لا يجوزك لحق الله لبعضها لعل كوني كلام مواضحي الان اذا ربنا سبحانه وتعالى اخضعنا بكلام الله معنى. فواجب عليه أن أصدق بخبر الله سواء أنا أدركت معناه أولا وجه معناه لأن التقسر مني أنا وأنا طبعا مش مطالب بأن أي واحد مسلم لازم يقرأ كل اللي في القرآن كلمة كلمة, كلمة ويحفظها وهنقلها للآخرين لأن الناس على إيمان مضمن على إيمان مضمن إزاي لأنا عند استعداد لو سمعت خبر عن الله أصدقه ولو سمعت عمر حنا ده من الايمان المبنى. اللي بيقول لا اله الله على هذا المعنى فاعتقاد سليم فلما يقرا في كتاب الله أو يسمع حكما من احكام الله بدليله فجد عليه ان كان خبرا يصدق وان كان امرا منك لكن المتخصص حتى المتخصص كل متخصص ياخذ من كلام الله تبارك وتعالى في الجانب التخصصي يعني دلوقتي ما فيش في علامه متخصص في جميع العلوم الشرعية بحيث يبقى دكتور في الفقر ودكتور في الفقر في العقيدة ودكتور في مقارن في أديات وأشياء كثيرة مما يقال لا كل حتى في حياته نفسه ما تستعيش كلامه أصبح بالشريعة الآن أوسع ففي قدر مشترك بيخبطه الماضي يسموه متطلب جامعة المتطلب الجامعة معناه أن الطالب المدخر الجامعة نجم يكون ملم عنده براية وكفاية حول إيه ايه كل القلوب يعني ياخد ماده الفقه عشان يعرف الاحكام الفقهيه العامه اللي بيسال عنها لكن كتخصص في تحليل مساله يبقى لازم تخصص يدرس بقى ماده ودكتوراه وكان من الولوجه لغايه ما يبقى رجل متخصص في هذا الجانب يرجع اليه كمرجع فاهمك ازاي ولا يتساوي مع واحد دخل باب العين اجتهادا بدون ما يدرس دراسه ثم يأتي ويتكمن في مسألة كمتخص الواقع كده يا إخواني يعني فرق بين الطبيب العامل ومارسه بين الآعث لجهة معاكة بالأستاذية وعنده خبرة كل حياتي في قضية معينة بيعملها في داخل الجسم سبحان الله شتانة بين هذا وين هذا فالله تبارك وتعالى من جهة الإيمان المجمل كلف الجميع يجب علينا أن نقلنا جميعا بما أكبر الله تبارك وتعالى عنه طالما ثبت النص به لأن الذي أخبر بيه صادق المسلوك صلى الله عليه وسلم فانت تسأل بانسا ده حديث ده خبر عن الله أولى فنعا فلصت أني مثل ثم هو إيه والله بأن الصدق خداه نعلم فلما ثبت النص اللي هو القعدة اللي قلناه لو تعارب العقل مع النصر عند الثلاث نقدم إيه النقل والعقل نقدم نقدم كتاب الله وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم وأرد العلب إلى عقلي هذا هو من هذا للسنة الجماعة يبقى نحن نصدق خبر الله سبحانه وتعالى طالما ورض. وأعلم أنه لو حدث خلل في عقلي أو تعارض بين عقلي وبينما ورد في كتاب ربي فالعيب في عقلي وليس في كتاب الله فإن جاءت آله فواحد فيهم غلط ظن أنها تدل على التشبيه يبقى العيب الانشي لاي العيب, العيب في, في العقل نكمل كلام شكسين تامين عشان ما اطولش اول ان الكلام انه اربع الحكاية سهب احبوها بقى وسهب يعني مش نزين <تصفيق> المرات اللي كاد وكذلك ما تبك باتفاق ثلث الامة واع باتفاق ثلث الامة واع امتها قبلها ايه؟ فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإلا يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة ورأى إمتي هو يقصد طبعا الإجماع لو ثبت الإجماع لأن رسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تستمع أمتي على ضلالك والمقصود باجتماع الأمة إن كل أهل العلم يؤيدون ذلك ويتفقوا عليه وليس العامة والدهماع يعني الاجتماع العامة شيء وابتماع العلماء شيء آخر اللي يوخف بقوله في العلم في الاجماع العلمة ولا العلماء العلماء يعني انضربنا مثل بقضية الاسماء بعض اخوانا بيحاول يشيع ان الامة اجمعت على هذه الاسماء المشهورة لا ما اجمعتش على هذه الاسماء ابدا دا العلمة هم اللي الفوها بسبب عدم سؤالي واستخصاري لكن ان عدت الى كتب الالعلم ابدا لم تجد الا اتفاقا على ان هذه الاسماء ليس في نص ولا كلام قراني ولكن فيها اسماء وردت في القران واسماء جاء بها الوليد بن نقلها عن بعض مشايخي او هو نفسه اقتها في اشقاق او ما شابه ذلك اذا اذا واعد لك اجماع اجماع في على شان ان ظهرت في بدء المعنى فالشوره ليست اجماع لكن الاجماع ناخذ من المصادر من كتب فروح ما نسالش ولا فقط ولا فعل نحن بما يسمع طب إنما الإجماع يكون من قبل أهل العلم المتخصصين ماذا قالوا في المدألة هم ولنالك حاجة عجيبة جدا في موضوع الأثناء ده الواحد البحث إن عامة الناس يظنونها قرآن وخاصة أهل العلم لما ترجع إلى كتبهم ومصادرهم يقولوا لا لم يثبت عن رسول الله سأسد شوف التناقض يعني العلماء يقول لك لا لم يثبت حديث صحيح ولا واحد محدث حيث سيستلف من عقل المسؤل. ان هذه الاسماء من ادراج الولايات المسلم وليست من كلام الولايات المسلم حتى ابن ثاني يوري اتبق العلماء اتبق الحصار هذا مقصد من, من اعلمة الحديث على ان هاتين الروايتين لأواية الترميز وابن معداء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء عديد تؤلم يعني يبقى العلماء ثوادي وعامة الناس الثوادي اتبقى كده طبعا وسائل الاعلام في كل زمن ومكان هم بيقدسوا اسماء ربنا ونخصهم يعرفوها فالمتاح المتاح اللي مابت في روات الكلمة دي المساجد يكتبوه في اخر النصحة فوضع افضح للمصحة فظن عامة الناس فرما في المصحة ليبقى قرآة وحصلت الاشكالين لحنا عايزين نسوي الناس نعرفهم دي نقول لأ اللي اثبت في نصه في الكتاب او في السنة هو الشيء الذي نقدسه ونضعه في قلوبنا واتقال ما سوى ذلك إن أجمعت عليه الأمة وإجمع الأمة يبقى إيه إجمع العلماء مش إجمع العامة والدهماء هو نفسه ما يعرفش إلا أسماء دي داكي وما لكي منين من ولذلك بتأخذ مرافق قريفة إن واحد مسلم العامة بيحرّفوا في كلام ربه نفس أكبرك إزاي؟ بيحرّف كلام ربه نفسه فلا هو لا بني ليه فاشي في من الحقيقة يلوم نفسه إحنا نحتاجين بقى نراجع كل الغرص ديه وأنا ذكرت لكم مرة أن واحد من الإخوة وكيل وزارة متحل على المعاش بعدما أقرأ الكتاب وسمع المحابرة أدني والله أنا من الزعلان عشان القضية طلعت كده لا أنا زعلان على نفسي بقولوا زعلان أبتك ليه قال لي أني وصلت هنا خمسة سفتين سنة وكان يعني واجب علي أن نسأل عن كل حاجة في ديني دين مصدرها ايه ودليله ايه ما سألناش عن الدليل اخدنا الحدث في داوة مسنلات ندخل الجامعة من الصالة زي ما نتصلي من غير ما نسأل كيفية الصالة ايه ولا كيفية اللي الزكاة ولا الصيان اخدنا الامور بالعادات وليس بالعبادات الحمد لله ان يكون الامر وصل الى ان تتحقق من كل شيء من مصدره ودليله نرجع الى كلام شيخ سيتيمين مع ان هذا الجواب هو يقصد داد السفات داد الاسماء والسفات يوجد على نصوصه منصوصا في كتاب والسنه متفقا فترك متفقا عليه هم كان نص متفق عنده متفق ولا متفقا متفق كيف هو في الف على يوجد على حال متفقا عليه بين سلف الامه متفق عليه بين سلف الامه على اساس ان اللي ورد في الكتاب والسنه ما حيجيش إجماع ينقل الكتاب الله وسنة رسوله يعني القديلة بتركيبة إلي يا أخواني القرآن ثم السنة ثم لإيه الإجماع إذا لم يرد نص بقوانه السنة والإجماع لا يمكن أن يخالف كتابا وسنة يعني خالفهم حيانا إيه نجمع على مسألة ورد الكتاب والسنة بس احنا بليلنا مزقاش هنا الاجماع لان الاجماع ديه بتالي فهاج اللي يبقى المقدم ايه قران والسنة فواحد يقول لك ايه مصدرك في هذا الكلام فلما بقول لك قال الله وقال الرسول في الحالة دي ما تبقينش معايا بسير اللي بقول لك ازمع اهل العلم فلو وجدت هذا الاجماع يخالف كتاب الله وسنة الرسول يبقى حقدم ايه قران والسنة لان رسول انا تجتمع امتي على ظلام يعني أحد المشيخ بيقول من ضمن الفقرات اللي وردت في الموضوع بيقول أن الأمة أجمعت على جوان اشتقاق الأسماء من الأطعال بقول الأمة على جوان اشتقاق إيه؟ الأسماء من الأطعال هو في الحقيقة اللي تكلم عنها الاشتقاق اللغوي نعم أن الأسماء مشتقة من الأطعال اللي يمضي مصادرها فربنا سبحانه وتعالى من أسمائي الحسنة مثلا الخلق والخالق وهو الذي يحلق فالذي يخلق يبقى هو الخالق والخالق أخبر بلك إزاي ده من نحية اللغة نقص لكن من نحية العقيدة لا توصيف توصيف يعني, يعني في الاعتقادي على ورود النص بالإس أو ورود النص بالفعل ومحول شنك لأن ما أدرسي يمكن يكون فيها نقص عيدة تحويل تحويل الفعل الإس لا أتحمل وأنا زي ما احصل رسلنا في قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فلولت من أسمائه مفجر هذا ما قال واحد من السلف ولا أجنع على ذلك بل الذي رأى خلي بالك الذي رأى جواز الاشتقاط من الأفعال اعتقادا هم المعتزلة ومعلوم باتفاق من المعتزلة أهل هدايا والأهل ضلالة فرق والرسول السلام قال لا تستمع أمتي على إيه على الضلالة يقول لك أجمع على إني يجوز الاشتقاط في باب الاعتقاط هذا إما موجه قاهم أو إنه عند خطأ في تصور الاعتقاد الصحيح ما ديش فاكلات من دي حكاية معصوبة الأمور فيها واضحة جدا دي. طيب يقول هذى الباب متفق علي مدانة ثلاثة الأم لأن القصوص وردت فيها صريحة في الكتاب والسنة قلت لما القصوص وردت في الكتاب والسنة انت عايز ايه الصفات ورد بنصوصي هاي اللي اخبرنا عنها مين قلوا يا اخواني ربنا ربنا يخبروك عن نفسي والرسول يخبروك عن وصف ربه هل تستطيع ان تقول لا هذا الكلام لا تصدقوه او فيه ظاطل غيروه او يحتمل التجسيم والتشبيه تأولوه هذا الكلام لا يعقل ده لو كان كلام أنا اللي بيبه. لو واحد جابي كلام ده بنظر ما ياركي في كتابه السنة وبدأ في ربنا لا في حق أن تعمل كلامنا لكن من الذي أخبرك أخبرك رب العزة في غير عن نفسي. فليس لك إلا أن تصدق بخبري وأن تثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول وما تنازع فيهم متأخرون نقيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إخداة لفظي أو نتيجي حتى يعرف مراده في أنفاظ استجدة هاي ويابني هم شجرنا دلوقتي لو واحد قال بجوال مستقاق الأسماء والأفعال هاي المجهب ومجهب معتزك كلها الكبى اللجمة الدائمة في الناس فتوة أنا موضيش حاجة فيها بمثل إذا نعنا عم توقفين فيه اللي يقولك يجوز اشتقاط من الأفعال بشرط الكمال اللي يحدد العقل البشري فهذا مذهب ومذهب معتد بي بسبب عليه على إيه قوله تحر هتقول له ما يقولك يجوز إلا سماتة طريفية لا يجوز أن نسمي الله إلا بما تسمى به إيه نفسه وفي كتابه وفي سنة رسولي هذا منيحة الدليل النقلي ده إزماع نسبة ما الله نفسي ونمثي ما نفاهه عن, عن نفسه من اسم أو وصفي أو فعلي ده منيحة الدليل النقلي أما منيحة الدليل العقلي فلا يجب أصلا أنني أغير في اسم الإنسان أو أشوف فعل الإنسان فأقول له والله عاديدنا أن نسميه كذا ويبقى اسم عالم عليه البدل اللي وضعه أبوه في الطاقس أو في الإنسان الملاك ترضى حد غير في اسمك اذا كنتوا انتوا دلوقتي بقى انا استكفيت كيف تقبل على ربي احنا مش عايزين نفتح الجزء الموضوع ما انا فتحناه هندخل الموضوع ده اسمها كامله يعني كنا زي في حساسيه شويه الكلام عن الموضوع ده اسمها عايزين نعرض التفاصيل لكن الكتاب موجود وان شاء الله هيعرض في اماكن اخرى والله هو لا اجمل الموضوع شوفوا بعض البحث اللي عملناه عن اسماء الحسنى عند النصارى فطلعت 99 اسم استقرناهم بقلبهم ونصص نصاً, نصا يعني ايه يعني مش كتاب وسنا بقى <تصفيق> الكتاب المقدس ليس الانجيل والتوراه فقط يعني من ضمن المعلومات اللي حتستفيدوا منها من هذه الدراسه الكتاب المقدس كان يعني تصورنا انه كان شيء ثانوي بس لما درسناه اكتشفنا هذا الكتاب المقدس عند النصارى عبارة عن الطورات اللي نزلت على موسى عليه السلام يسموها الأكثر الخمسة يعني كتبت في ألواح بيد الله من السماء هم مقرين بذلك للواح وأيضا الأنبيل التي نزلت على عيسى عليه السلام هو إنجيل واحد بس ثم أمر أربع نبيل وما بين موسى وعيسى من فرع إسحار ابن إبراهيم مبموعة كبيرة جدا من أنبيائي هؤلاء لهم كتب تسمى كتب الأنبياء حتلقوها بين الثوراة وبين الأنبياء تسمى كتب الأنبياء زي, زي مثلا نبي اسمه إشعياء عندهم وأبلى باللداب وإشعياء متوافق سمانا مع الورث والسن هتشوفوا الكلام ده هتستغروا وقولوا سبحان الله كلام دك المرسف عندك مثلا حذب ده اسم نبي يونان انتعرفينه ماذا مين انه هو يونس عليه السلام اسماء كتير الصموئي الأول الصموئي الثاني الجامعة الجامعة دا اسم واحد لو تقلنا لقمات تقول لك ازاي حتلاو أشياء ألها لقمان عبرها عن آيات قرانية وحدث نبوية احنا الوافق نجهزها برضو الحمد لله في الكتاب الثاني اسمه ثم شتاب كتاب تبينه دراسة وسعى هتعجبه ان شاء الله لكن احنا نتكلم على الاسماء تأكل تماما أن الرصاص لما قال إن لله 99 اسمه فأخبر أنه تعرف زي ما قلنا على إلى عباد الكترة الإنسة موجودة عندنا في الكتاب والسنة وموجودة عندنا في الكتاب والسنة إحنا كان دورنا في الدراسة وهي دراسة حاسوبية أيضا معلش كاتت حاسوبية بذي لأننا ما رفش عملنا مزرقاتي الصلاة دراسة حاسوبية اكتشفنا فيها تسعة وتسعين قسم ورد نفسي وثق عدة قواعد استقرزناها من الكتاب المقدس ورد هي نفس القواعد العامة نابقى في شرط واحد اللي هو استثناء استثناء اللي هو شرط الإطلاق ليه؟ لأن الموضوع شرط الإطلاق دي عندهم مشكلة تهتك ترجمة ثبوت النص لكن نحض الشروط هي نفسها عدد الأسماء المطلقة اللي موجودة عندهم في نصها واللي وراه يتعمل أنه نحن في نفس الأسماء المطلقة اللي موجودة في الدراسة اللي عملناها وكلم الاسم موجود دراسة وكلم الدراسة يعني, يعني وقت إيه؟ لا فعل ولا وقت معرف لا لكلان أو بالتنوين أو بالدخول يعني ده أو بالسياد إليه عدد الاسماء اللي عندهم من اللي عندنا اثنين اسم زائد اسم الجلالة بنصهم هم هنا هم هنا وفي 27 اسم سببت ايضا بنصها موجودة اسماء مقيدة هي موجودة عندنا بنصها او اسماء مطلقة غيروا في بعض الخروف فيها في التفاريخ بسبب الترجمة يعني السبوح يقولوا عليه المتربح الوطيل يقولوا عليه ايه متكل كده بالاسماء المتين في النص يقول لك الثابت السلام كاسم هوش عندهم اسم السلام مش عندهم لكن عندهم مبدل من منه الصالح بتيجي في الترجمة فيه لما يعرفهم خلال نصة في الترجمة هو ان الاسم ينهوت المقصود ليه السلام فيبينوا هنا فعل سلمة أو حمزة كده لكن يشتقف له اما يجي يعمل اسم يعمل له الصالح فجي حاجة بنت واضحة جدا جدا كل اسم الاسماء 99 حتلاقي فيه حاجة عديدة خمس نصوف على الاقل على حسب اللي ورد وخمس نصوص هو ورد وضع يعني أين ورد إسما وأين ورد إسما خمسين أو خمسين في كل اتفاق فيه والحمد لله انتهت الدراسة وان كان الوقت يعني دراسة شوية لأنها قوية شوية ومفاجئة فإخوانا الله يكرمهم في, في الأمن يقولوا انتظر بس حتى تأتي الموافقات الرسمية والأشياء دي علشان إيه ما تعملش علم لكن ايا كان الدراسة هي الان موجودة على الانترونيب لمن اراد من الشباب للمزاة الالترونية مع ايش يعني ضابط فيها اللي يعرف يجيبها يجيبها موجودة على المنفع الصيد الثوائي لو رفتها هتلاقيه دلوقتي ادرافها مختصرة او ادرافها موسعة انا بقولي الكلام ده على الاساس ايه دي حقيقة بحثية لا يمكن اختار وهي مفادئة ثانا لي انا شخصيا ما توقعتها ولا في بال هذا لكن سوفوا فالما اقولوا ان لله تسعة واثعين ايه اسما فيطلع ايه في تسعة شوب بقى الناس اللي كانوا محرومين من عبد الخالق وعبد الباري وعبد المصور وعبد المنعم عندهم من المنعم عنده المنعم جاي من عندهم وعندنا ده الدراسة معايش بقيت احنا وثوكوا كام 52 زي اللفظ الجلالة يبقى 53 اسم الجلال و27 يبقى كام 80 ما تعدوا كده يبقى كام دول عندنا في 20 اسم بقى احنا خبناه من عندنا لان الرواية اللي وردت عننا في الحديث اللي جمع الاحاديث الجامع الاسماء الحسنه 3 مين؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني عند النماذج والثالث عبد العزيز بن الصفين عند الحاكم فلما تراجع الاسماء اللي جابها عبد العزيز الصفين والاسماء اللي جابها عبد الملك الصنعاني وحتى وادي المتن هتلاقي في مجموعه اسماء ما لهاش مصدر عندنا هي واللي أكتبت منه أنه ما بيش حد من علماء الإسلام اشتاقها إثما من فعل خالص هم كانوا كلهم بلو بالتوقيف فكانوا يأخذون هذا التوقيف انتقالا بسبب الاختلاف وطول الاختلاف من عمد الإسرائيليات أو من المقدس فهتلاقيه بقى عبد المعبود منتشر عمد عبد المعبود اسم المعبود ما عرفتش عنده ورد عنده وكتير. عبد الموجود مش عنده عنده عبد المنعم مش عندنا برضه عنده عبد الرضي سمير كان عبد الرضي كثير او عبد واحد بيستنى عبد الراس اه الراجل من الاسماء عندهم الستات يعني احنا ستير. هم عندهم الساتر زي كلام العامي الساتر يا رب الارض الاسم ده عنده وهكذا هتلاقي أغلبها انتقل بطريقة أو بأخرى من عندهم إلى عندنا وهذه الدراسة صراحة من أروع الدراسات اللي أنا ما توقعت والله بقولك صدق هي جاءتني هكذا إزاي جاءتني هكذا <تصفيق> سامحه الله أو هداه الله الرجل اللي, هو اللي موجود في قناة الحياة باسم زكريا مدرس مسك المبلد بتاع الأسماء وبدأ يشنع علينا في قناة الحياة في ثلاث حلقات وجايب بقى استضاف علماء مثل في اللاهوت ومسكني الكتاب بتاع بتاع اسماء الحسنى وبعدين بنشوفهم مسئولين قاعدين بيغيروا بالاسماء اللي عندهم يبقى الاسماء اللي عندهم باطل يبقى القرآن والسنه باطل شايفين بيصدقوا المنعكره يعني فبنظن اللي قال اللي لف ذهن الى هذه الدراسه انه بيقول وليس دكتور محمود جاء بكل الاسماء وطبعا تاكد تماما ان هتشعر في 99 اسم ورد بنصهم ولذلك وللضيقهم ان راتولي 99 بيطلع 99 فبيقول ايه ان ترك اعظم اسم الأسماء. وهو اسم المحب لان الله محب فقلت طب ادور كده على ده يكون ايه الكلام ده برضه صحيح ورا الاسم عنه دورت في كل النسخ احنا اتمننا في الدراسه على خمسه نسخ الكترونيه مختلفه ما فيش نسخه زي الثانيه وده هتشوفوه ما فيش نسخه زي الثانيه في الترجمه لان هي طبعا بالعربيه مترجمه عن اصول لكن هم بيعتبروا النسخه العربيه مقدسه طبعا فاي خمسه نسخ ما فيش فيها ولا موطن من المواطن ولا موضع من المواضع فهي اسم المحب خالص مفيش اللي مورد فيه لأن المحب ورد عمنا فعل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولكن مثل المحروم المحبة اللي نقشنا حول اسم المحب في دراسة بنيلة موجودة من ضمن الأسماء هو اسم عندهم لسبب احنا اشترتنا شرق وقال جمنا أنفسنا به حتى لو كان صالحا لأن الإنصاط من في إذا ورد الإسم عندهم بأمانة نقول عندهم ما وردت بأن نقول ما المحب دخل نحن دخل على تاني <تصفيق> نكمل فيها ولا نرجع آه. لا أنا أول مرة أوعي معنا هذه الدراسة يعني أول مرة أقولها علنا النسائج هذه الدراسة وإن شاء الله لما ترجع وكذلك تجبوها من المحب يعودوا اللي هي إيه اسم المحب كلمة المحب ورد سعة او وقف جلاله جلاله عندنا احنا في الاسلام وعندهم كذلك لكن اخر يسخر صدرك من التراجم حول في احد التراجم كلمة المت... آه... يحب الى المحب فالزمنا بنويس خلص المحب ايه بس لابد ان يقيد عقلا بموضع الكمال لان ربنا لا يحب اعدائه واننا يحب ايه فهذا حب اعدائه بطل والنصوص كلها عندهم وحتى عندنا بسؤول ان ربنا سبحانه وتعالى يهزم الاعداء ويحب الايه الابناء عنده بيقول يحب الابناء عاملها اول حب الاولياء في ابن, ابن اللي عندهم بتستخدم على حسب مان انت على الولايه القصر في الاصل فيه. فيه لكن وان كان ده لا يصح زي ما ربنا قال وقالت ها ايوه كثيره كثيره منها حوالي 20 30 نص هتشوفوا الكلام ده القصر يعني يقول ان الاسماء الرسول لما قال ان الله ساعته مسعي الاسما في الوحي على موسى وعيسى وسائل الانبياء وده موجودة بالوقت يعني مش بنتكلم عن حاجة مضب لا ده كل النسخ اللي موجودة حتى نقفها الكلام ودورنا في الضرارة عشان باستخدوا بالكم النقطة برضو مش اتهاد مني ولا عشان استخدمت الحاسوب في انها طلعهم واحد يقول لك ايه الدكتور محمود يقال لك لا احنا بيجيين دراسة الاسم فوق ما كانوا في القرآن وفي السنة معناه بسيط خالص في السطرين واخدروا من كتاب الأسماء. بعد كده مواضع الاسم في الكتاب المقدس خمس مواضع اسم ويجي الاسم في وسط السقرة بلون تخين شوية بسمكة تخينة وتحقيقونه خاطر بس انا مش عمل حاجة يعني خطت خطه تحت الاسم مواضع ثم مواضع الوسط اللي بل عليه الاسم واشتقى منه برضو لخمس ست موابع كل موضح حتى تلاقي تحت منه ايه خط بس هذه الدراسة التي تمت لله الحمد ب 688 صفحة فأسأل الله طبعك وتعالى ان ينفع بها وان يهدي بها من شاء من خلطه اسم اسماء بالله حسنة ثابتة في الكتاب المقدس دراسة مقاعدة احنا قلنا وبعد واحد قوان كويس اول واحد اللي يجوز ان انا سم ربنا بالاسماء اللي ورد عندهم لا يجب انتسمى ربنا بما ثبث في كتاب الله وفي سنة لكن يلزمهم هم يحكم اهل الايه الانجيل بما انجر الله بي وبعدين اخواني والله ونقولكم الكلام دا صراحة وانا اكتب في الكتاب ثم شكاة كنت عندما اضع عيني على الموت الذي ذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا اجد لا اجد إلا الواقع اللي ربنا ذكروا في هؤلاء وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى إيه ترى أعينهم تطيضوا من الدمع مما عارف الحق أنت لما تنصل الموقف وتترؤه تلاقي الدموع نزل فينا غزة عنك يعني شيء ما تقدرش تترؤه ليه الرسول قال كلام مش ممكن واحد يديه الكلام ده هو اتنقلن عنهم أبدا شيء مجمع وعديد سبحانه الله حتى نلقاكم ان شاء الله قريبا باذن الله تعالى ما شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم نرجع بسم الله وما تنازع فيه المتاخرون نفيا واثباتا المتاخرون يقصد بهم المعتزله والمتكلمون إلا شاعر أو المات رجية فلنس على أحد البلول له أن يواثق أحد على إكبات الأفضل يعني أنت دلوقتي هتجيب لي كلمة ما أرابدسه لكتابه السنة وعايزت يزيني به أن أنا وفقك ولا ما وفقكش أتصف وأرد الأمور إلى إيه إلى كتاب الله وإلى سنة رفيلة عسل فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وإن اجتمل كلامه على حق وضاصل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف المرض ويقصر المعد أنا أود أستنى أنت أفضل في الكلام أنا لحواف أكده ولا كده أنا حتوقف في المسألة لاتني أشوف مرابة هو ده المطلوب وللجال فبقى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز غير ذلك الجهة وقعدوا لك ربنا في جهة ولا ليس في جهة هل تثبت لله الجهة ولا تنفع من الله الجهة فأنت طبعا تقول جهة لو قلت له أنا أثبت لله الجهة يبقى أنت حينته ودخلت بوى المخلوقات وشبهته ولو قلت أنا أنفي عن الله الجهة يبقى أنت نفسك في العلوم لأن ربنا يقول رحمنا أنا أعطي إيه استوى فلو قلت آه هيوقع عبت ظلق ولو قلت لا برضو هيوقع عبت ظلق كما نتصرف إذنك راجل عايز أتمسك بنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعمل إيه فأقول له أنت أصدق إيه بالجهة أستطف إن كنت تقصد أن الله داخل مخلوقاته في جهة سف أو شرق أو غرب أو يمين أو شمال أو إن ربنا سبحانه وتعالى في العلوم داخل محيط السماوات بحيث هو مقصور فيها والمخلوقات تحيط به فالله ليس كذلك المعنى تقول دي أنا مش موطق عليه وإن كنت تقصد بالجهة أن الله فوق عرشه دائن من خلقه لا شيء من ذاتي في خلقي ولا ذاته في شيء من خلقي فالله عز وجل أكبرنا ومقولش بقى زياني موافق لا فالله عز وجل أكبرنا أنه استوى على إيه وان اللي أجيبه بقى للمعنى الشرق موقوش يعني حقا الله بيها ما قولوش كنت تقصد حكاة الجهة أن الله عز وجل عال على عرشه دائر من خلقه لا شيء من خلقي في ذاته ولا ذاته في شيء من خلقه قال له اخبرنا في كتابي اقول له بره قال له ان معك حق قال له والله اخبرنا في كتابي انه فوق ايه يبقى انا كده وقعت من الوزن بتاعته ووقعت هو في الغلط فين كان منطقيات ما خليهولك انا اثبت اللي جهه طب انت بقى تحطها لا اثبت اللي جهه كده هتبقى ساعه غلط و طلعت في الغلط فما الصواب ان نفصل بس التمتميه صغى باسلوب عارف قد يردي لشيء موجود غير الله سيكون مخلوق يعني شيء داخل المخلوقات ومخلوقات كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات كل في الجهة اللي هو يعني, يعني العرش ده مخلوق من المخلوقات موجود في جهة فعظف العرش يعني ولا عظف السماوات والربنا في داخلها لا وقد يرديه ما ليس بموجود غير الله لما أريد اذا بالجهه ما فوق العالم يعني قصدي ربنا سبحانه وتعالى على عرشه بالغ من خلقه فان كنت تقصد هذا فالله فوق عرشه وان كنت تقصد إن ربنا سبحانه وتعالى في جهه يعني داخل السماوات زي السماء او ان العرش نفسه ربنا سبحانه وتعالى في داخل العرش أو لو اقول لك في كل الوجود يبقى في العرش لا ربنا سبحانه وتعالى ليس في داخل شيء مخلوقات ولكن فوق عرشه ومعلوم أنه ليس في النظر إثبات نخض الجهة ولا نفل يعني هكلي دليل على إثبات الجهة والنفل يعني ممكن ترد عليك ربما يتقول لك ما شاء هل تسبك لله ولا لا تسبك لله الجهة ستقول لي والله هكلي دليل مقرنه والسنة عن إثبات أو النفل وأنا معه رايح نفسك هاي سؤال ليه ها فأيولك فإنما توله فتم وجهه يعني هو, هو أصلاً لا يثبت الله بها يعني الأشعرية وجميع المتكلمين لا يثبت الله بها في السعر أقول غلط لما فإنما توله فتم وجهه ربنا سبحانه وتعالى فوق عبشنا والقصر بهذه الآية إن هم لما تكلموا على مسألة القبلة وإن القبلة كانت إلى بيت المقبض فلما توجه أن الله سلم إلى الكعبة إلى مفتا فقصر خلاح على مثال التباح لك أن زمان ده من تصلي غلق والليس فربنا نوع كان الله ليضع عيمانك وليس البر أن تولي ودوهكم قبل المشرح والمغرق ولكن من البر من آمن بالله إلى أثر مغرق طيب فربنا سبحانه وتعالى بيبين لهم أن ينسل مسأل إخلاق والله بضط عرشي وإنما تتوده فالله قبالة وجه الإنسان حين يصنعه وليس معنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى داخل القبلة وانت بتصلي هو ده القبل لا هذا ما تم خاطئ ولكن الله من خوف عرشي قبلة المصلة في اي شيء توجهت اليه ما توله فتم ايه وذل الله هذا المعنى المقصود فالله عز وجل على عرشي ونحن في اي مكان نتوجه اليه بس هنا طبعا بشارط لازل نتوجه ايه القبلة يعني انا اقول لك باين سعبها ايه نعب في المسجد إيه بيصن كده يصن كده وبيصن كده لا ما يباعش كبعا احنا في الدجاج نفاع بالشرائع والاحكام لكن في الاص افرض واحد ما عاركش ليبني يقوله فاينما تولوا ها فالسلام مواجه الله اهم الحاجة ما يتليفش الشرع وان حنوط دي اخلنا يا اخوانا الاسف لأفريكي تلحظ عبطالة اه ايه طبعا لا مش تقوله لحد هو كلامه طبعا حريقة الكلام عن قولوا هو الله في السماوات وفي الأرض فظاهر أن ربنا في داخل السماوات وفي الأرض كانت تزول ربنا ما في داخل السماوات وفي الأرض ربنا سبحانه وتعالى في وقع عرشه فقول لك لا تقوله لأ حاجة بس هو اللي عايز يفهم من النصوص على مزابه ان معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض كم من الآية قال إيه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم صركم وجهركم جميع المفسرين يقولون في الآية هكذا عنضيت أكوار وهو الله في السماوات يعني على السماوات سينا قال وفي الأرض يعلم صركم وجهركم وهو الله وتؤكينه يعني هو المعبود بحقه ان اسم الاله معنى المعبود بحق الله معنى المعبود بحق دم لعين معنى التوحيد في السماوات وفي الارض يعلم ايه سركم وجه وهو الله لله في السماوات وفي الارض يعني هو المعبود بحق في السماوات وفي الايه وفي الارض وهو يعلم سركم وجه رسكون دي جميع الاقوال في الاي لكن جميعا استفقوا على استدعاث قولي جهنية بان الله حل في مخلوقاتي كحلول الر humi البكات لدمات العديد للرقى كلها إن الله الرقى عرشي كما أخبر وقال في السماوات معناه على السماوات والله لكلام ده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عائشة تقول زينم تقول زوجكم أهالي كن وزوجني الله من فوق سلع سماوات ثم تقول في الواقع أخرى إن الله أنكحني في السماوات فعلم أن كلمة السماوات معناها فوق إيه سابع السماوات. في السماوات يعني فوق سابع السماوات. في السماء يعني فوق سابع السماوات. هو العرش. هما فهمين في الاستحار. مفيش واحد منهم فيهم بساهم الاشعرية يا حسد التأويل. ان هو بس مختندس بقضية ان يزعم في نصوص الصفات انها كلها داطلة ودسمية ومستحيل وظاهرها داطل ويمدغي صرفه وتأويله. نعمل له ويطيب. خليكم معي ربما عشان نتكلم نكمل لفظ جيد. ومعلوم أنه لنس في النص إثبات رفض الجهة ولا نفسه كما في إثبات العلوم والاستواء والفوقية والعروج إليه يخافون ربه من فوقه رحمة عرشي اكتوى تعروز الملائكة والروح إليه بكل معنى أن رب الله تعالى في العلوم لكن هالورد فيه رفض الجهة هالورد فيه رفض الجهة إثبات وقد علم أنه ما تم موجود إلا الخالق أو الإيه. المخلوق خالق والمخلوق وهو الموجودة الموجودة يا خالق يا مخلوق خالق او ايه او مخلوق والخالق مباين للمخلوق سبحانه واجعل مباين يعني ايه عالم حوقها ليس في داخلها ده معنى كلمة الزايد ظاهر عليها ده معنى كلمة الزايد ده عليها اسم الله المبين من بانا وابانا ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من إيه؟ من مخلوقاته لأن الله فوق عرش كما أصبح فيقل من نفاء أتريد بالجهة شيء موجود من مخلوق فالله ليس داخل في المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العالم يعني فوق العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين من الإيه؟ المخلوقات فإنك يقول لنا سلام شخصين ولا صعب يا طلاب العلم إيه أنت أيها وإن أنت ما أنت فين كتابك ودكترة في شغل يا أخي أول مرة الله أنا فكرتك فيها حدر معنا من الزمان لكن أي أنت قال نفسه شكاله سؤاله نفع برد لكن الله يكرمك أول مرة غير اللي حضر معنا بقاله 30 محاضرة اللي حضر من 30 محاضرة فاهم الأشياء دية لإنه درس انت عشان دي اول مرة فتسأل كتير فتتعصل على اخوانك وفي نفس الوقت بتحسبنا على ان انت يعني إيه لازم نوضح لك كل حاجة في المحاضرات اللي فاته فتيجي بالكتابة كده وتسمع تجيب المحاضرات اللي فاته تخد لك نسخة منه ولا حاجة كانت موجودة نرضى شرحة تحوية تسمع وبعد كده ان شاء الله لو في صدرك شيئ حتى تعرف نعرف معاني التأمين ونعرف وكذلك يقال لمن قال ان الله في جهة فترج بذلك أن الله طاقة العالم أو ترج بأن الله داخل في شيء المخلوقات فهين أردت أن الله طاقة العالم الأول يعني فهو حق وهين أردت الثاني فهو إيه بط لذلك أنا ما سيبش واحد يفرض عليه أن صلبه الصلاحات ويقعني حرج ويقفهم إلى طلاب العلم اللي بميز صلب العلم واللي درس معنا بذلك اللي في مثل هذه المواقف يعرف الصرف التصرف اللائق بمجهد الصلف الصالح اللي يؤدي مسام الناس الحق فايقول لك كي ديها ولا مش كي ديها ها تسترف ازاي وقول لجيها دي لا ورد نفيا ولا اثبات دليل. طب ان دليل هكي لقى ربنا نثبت نفس الجهة لو سيتها نفع نفس الجهة ها اه يقول لك تمت تبدون ربنا في العلو لان ربنا قالت تسبحك ربك الايه الاعلى وقال هو العلي العظيم وربنا اخبرنا عن معامل علو كتير فهو فوق عرشي الرحمة راح في السواء طب يعني تشبت الجهة وانما تشبتوش. فانا فصل كنت تقصد بها في المخلوقات ربنا محصور فيها فالله ليس كذلك ويكون تقصد أن الله عزاق عصي فالله أخبرنا فقال رحمة العرش ييه إستوي إيه إحنا كده فصلنا إلى الواضحة بي أتمنى أشوف الكلام ده أول من وقت درس يجيث موقف من المواقف ورحبه في الدنيا ويتصل ويقول الكلام ده على عكس ما إحنا قلنا وإن شاء الله عز وجل مش هنقعدوا معنا دارس العقيدة لابد أن نرأيها يصدقوني هذا الكلام يستاذ وصالب العلم اللي بجلس في التخصص الشرعي وليات الدعوة ورسول الدين وليات أهم حاجة بل نستاذه وأظناء بالناس بيسألوا عنها تحكاتي بيها تتمنى أن تعرف معبودها معرفة كما عرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا على الحق فيها وعلى بصيرة الكلام على لفظ التحيث هل تقصد بلفظ التحيث يا ربنا متحيث ولا مش متحيث متحيز ليه بقى خلي بالكم يا اخواننا في الكتابه في الحي دي موضوع التحيز ده مرتبط بحكايه المثال لو فهمنا موضوع المثال صح هنفهم موضوع التحيز صح كانه يقول ربنا له مثال ولا ربنا مش مكان. بس هو جايب لفظ عندي مؤرث في الشرع عشان ما تلزموش بالمثال عند السؤال ده من المعروف من أين للإيه؟ من المكان فهو بدأ من ربنا له مكان وإن ألوش مكان يقول متحيز ولا ليس متحيز فإن قلت ربنا سبحانه وتعالى متحيز يبقى محصور في مكان وإن قلت أنه ليس متحيز يبقى ليس وجود اخي بلحك إزاي؟ عيب أنا موجود في كل الوجود لكن ما نغرفش هو فيه مثلا يعني لك المتحيز فيديوش متحيز فلو قلت ربنا سبحانه وتعالى غير متحيز يعني ما مكان طب الزي الرسول سأل بأين يبقى لديه تأول أين ان الرسول لا يقصر وإيه سؤال عن مكان سؤال الجريه الله يبقى معنى كده أين المكان وينيقول ان الرفاع سلم اللي اندربه سبحانه تعالى له مكان لك آه يبقى لكه يبقى لديه متحيز هيوقع أخر غرف, غرف. ولذلك يقولون ان الله لا يسأل عنه بأين أو من سأل عن الله بأين فقد أشرت لأن أين من وكل من كان في مكان فهو متحي فهو مخلوق والله عز وجل خالق وليس المخلوق طب يا أخي والرسول قال أين الله الجارية إزاي تقول الكلام ده هذا كلام خطر أول اليوم ده فاهم معنا تقول اللي, اللي يسأل عن الله بأين يبقى مشرك أو وقع في الشرك انت تقصد منه طبعا الرسول لما قال أين الله طب طبعا لا لا لا الرسول مأسوك شتين سناشف أين الله معناها إيه؟ يعني إن رسول الله إنتي تعظمين الله هذا معنى أين الله؟ هل تعظمين الله؟ فقالت نعم أعظم الله كما أعظم السمت في العبيعة هذا معنى كل من الله عندكم وفي الحقيقة ما قصد رسول الله سلم هذا أبداً ولا الجاري حكي ولا عقلهم بلغ عقل الجاري طب واحد يقول لي طب احلها ازاي؟ ده المكان اين سؤال عن ايه؟ ها قولوا عن المكان نعم اين المكان هل يقتل الستاقله من المكان؟ هنا الكلام ده ايه المقصود بالمكان احنا قلنا ان العالم اللي احنا عايشين فيه بينقسم الى قسمين عالم غيب وعالم ايه؟ شهاده وإن مقيس عالم الغيب في المكان تختلف عن مقيس عالم الشهادة في المكان عالم الشهادة ثلاث أبعاد محاول فرغية السين والصواب والعيد تقدر تحدد أي مكان بدقة خط الطول وخط العرض ومتطع عن فط الأرض يديك مكانه عن لو كان ماشي صغير في الهوى ولو أسبوع مروحية وقفة فوق في عم التحددها بخط وخط العرض ومتطع عن فط حتى الوقت على موقع الموقع اللي هو الجوجل ده اللي بنقول عليه بتاع الخريطه اي تطبيق بيديك خط طول وخط عرض الخط الوهمي اللي هم رسوبه ثاني تحدد مكانه بدقه يعني هو لو مكان في المكان يتحدد بدقه لا يمكن ابدا ان يعني يصيب الصاروخ او بتاع السهل مكانه او موقعه فهما بيدوا له الابعاد ويدخلوها عن طريق التقنيه بتاعتهم على إن جعل الخط طول قد كده فتحدد لك خطم كبير أولي كل ما يجبر الرقم كل ما يعني ذلك يحدد لك بالبوس أو بالصنطر ولذلك يقول لك لا ما بيش عندنا الخطأ في مجال العشرة متر يعني السايوخ يمشي على بعد الفان تيلو ويوصل في مساحة أو في مساحة عشرة متر يقول لك ما يخطئش يعني هيدربوا عمارة في وسط العمارات وصلت التقنية عندهم وقول لك إننا في وسط العمارات المضرب مكتبش العمارات اللي جانبها ليه؟ قولك انا بحدده مكان جدد فالمكان ده كان احنا فاعله نفسه يعني الجامعة دي لكن لما نشر موقع جوجل عريتنا انه ممكن انت بحدد الفتح بتاع بيتك وتشوفه ويديك خطه طوله كذا وخط عرضه كذا فكل يدينه البيانات دياته يعني يروح بقى ربنا يستنى شرهم يا <تصفيق> رب وبالرغمه كده كان مدرم الناس في الاسواف الاعراق وبهد يدينه ما بتهمش بتاعهم دي لكن هيا كان هيدا المقاييف اللي بيحكمها المقاييف المكان مخيص المكان عندهم خططوا وخط عرض وارتفاع سطح الارض لو كان الهجف ساجد فوق ان كان متحرك حيديده له حاجة كمان جماعة في الزمن او العجل يسموه السرعة بتاعه ايه تحرك باتجاه بتاعه البيانات دي كلها لان هو على ما يطلع من مكان يكون السنف حرك مسار او زي ما يشوفه مثلا طيار راكت ف... وانت ركب في الكرسي يديك البيانات على الشاشة اي واحد دلوقتي الطيران الحديث كده يقول لك سرعة الرياح قد كده المعاكسة سرعة الطيارة قد كده مجموعة السرعات قد كده الارتفاع على طوح الارض قد كده الاتجاه على الكعبة قد كده وبيديك المسافات بحيث سعرف المسافين بالضبط دلوقتي كل ركب الوقت في الطيران ان هو الحلو والساخر شوية كل يمكن ده قدامنا تتحدد المكان في عالم الشهادة المتابق لكن في عالم الضيء بنعرف لا ليه هو مكان أمطور ونسأل عنه يعني أين يعني يقدر نقول مثلا أين ونفي الموت الله هو عزب. لكن لو واحد نسأل الله السلامة لجميع الحاضرين وجميع المستمعين لو واحد مثلا نسأل نحن مش فيه فالإن عرميه خفضته الله أكبر <تصفيق> الاسماء الصحيحة <تصفيق> <تصفيق> على فكرة هم الوقت يعني ما شاء الله هنبراحض على الاندربير انه هم الناس نقلوا هذه الاسماء والنغمات بشكل عبيل جدا ندردت انها انتخلت بين الناس وموجودة اي واحد ده ما تكتب اسم كتاب اسمائي لانه نستطيع الكتاب السنة حيطلع لك جميع المواقع وعددها كتير يجي حوالي سكتين الف وشعبين موقع فيها نغمه دي كلها دي ننزلها في قناه الجوالات يلا احنا مصالحين ما فيش كلام على حد كنت بتكلم على ايه على المساء طول يعني شويه غريب خالص خالص انا مش فاهم انت يعني كنت عايز اعتذر النهارده بس يعني قلت طالما الواحد في رامك خلاص مساله المكان الغيري ملك الموت حقيقه له مكان نعم له مكان لكن انا ما عرفت احسبها مع بعد خط الطول العرض وخط القطب بس لا من جهه المكان ولا من جهه الزمان لان لفظ التحول يستدعي ان نتبلل اللي هنتكلم عنه بعد شويه هنوقف احنا عند الصعب الثالثه ان شاء الله في المره القادمه اللي هي مساله النزول النزول مرتبطه بالزمان ومرتبطة بمكان كيف كده برضا؟ فهنا مع برشة إيه هابدا بالمقاييس المشهودة والإشكالية عند مجردان تعاطين أنهم فاكما يسمعوا وصل الله على الجو من أوصافي أو تايل من أتعالي ينظروا إلى فعل البشر ويقسون عليه بقياس تلسيل أو قياس شمول فعند إيه في المكان على حسن مقاييسه ولك إزاي ربنا بينجل إذا كان الليل هنا الساعة عشرة بعد بنصف ساعة ومساعة حيبقى في ليبيا عشرة ونص. ترث الليل الأخير شوية حيبقى فيين في الجزائر شوية حيبقى الثونس شوية حيبقى في المدرب وانت ماشي كده في المحيط الأطلاق في الغالث ربنا بقى نازل عاصو لأنه متخيل النزول بالكيفية المشهودة التي يراها في المخلوق والله لا يتكلم عن نزول إنسان ولكن يتكلم عن نزول الرحمن الخطأ من سهمهم في كل باب السفاة ولذلك لما نجي المكان بقى ملك الموت ده موجود ولا مفقود هو حد يقول مش موجود موجود ما فيش وعدا هيمر عليه ملك الموت ارباع ايه واقول لنسيت كمان هتبقى شكايه صعبه شويه ربنا يرضى على تقارير المرض اللهم لا الله. لا طيب هل أن ملك الموت اراد ان يقبل روح شخص بلد على بعد 24 ألف كيلو من بلد أكثر خطت طول هنا خط أكثر لو قلنا اليابان وأمريكا مثلا ده في الكرة الأرضية من الشرق ده من الغرب بالنسبة لنا إن الشرق الغرب أكثر نسبة الشرق الوقت رب المشارك والموارد بالنسبة لمن المقاقب لما نزل فيه لو أريد فهنا بالوقت المكان غريب مكان والاثنين حي... حيموتوا في لحظة مش بس كده مش اثنين بقى ربنا ي... يكثر منهم <تصفيق> الف ولا الفين هنا ولا شوية هنا وشوية هنا فهو ما يكلمون يقبل الواحد كله إيجاي يستطيع أن يبعي ذلك في لحظة اذا النوم في اخرى ربنا يرحمه الى الله رب ويجمع ارواحهم في رحمته اختلف المكان في علم الغيب عن المكان فين تعملش كل ما ليه قبله طب افرض كان داخل مكان مقفول واحد حبسناه وتركناه غير طعام وشرب ما احنا بنخاطبهم بالتهديد النفسي على اساس ايه انها مقنعه جدا انت لو قلت الكلام ده ده اي واحد مش استاذ دكتور واحد عامي بسيط لو واحد انتو بتقوله سوا ما فيه اين تبقى للمكان وكل من مكاني بقى محصور طب ما لك له مكان ولا بلوش مكان ولك له مكان مدأكدين يا جماعة من له مكان اه بتحرك فيه اه بتحرك فيه طب لو واحد حبثناه في ظرفة وقفلنا عليه بالحبيبي المسلح وسبناه من غير اكل وشرب المدد عشر سنين حيعيش ولا حيموت انا شايف ناشتي يعني اقولوا اقولوا اتجربوا اتجربوا لو قلتوا ايجيه فيين يعمل هاته ناصر الساعة قال لا اربع ساعة جعان ملك الموت بقى حيجيب ازاي حيدخل من ايه لي طالما كل من كان في مكان محصور طب احنا حفرنا واحد فوق دي ازاي ملك الموت حيدخلوا جيب روحه ازا كان الابوان ما اكفلوا الشبابك وكله مفيش مكان يعرف يدخل منه أقول لك صحيح لو كان كل حاجة مقيف علم الشهادة يبقى راجل دعمه ما هيموت لأن ملك الموت ما رفش صلة إحنا حسين الراجل وملك الموت ما أعمل هيدخل إزاي مفاتح سيدنا مش فيه مين اللي هيدخل يا إخواني لكن الواقع إنه بيموت فالله عز وجل قال أينما تكونوا بكونات ولو كنتم في بروج مشيبة هيموت إذن هذا يلزم لنا ان ملك الموت ملك دعا من اجدار فلا يحجبه عالم الشهادة الذي يحكمنا لأنه رأس عاج من اجدارة لن أستخد إن عالم أجسام لها كيفية تليق بها وملك الموت عالم غيب له كيفية تليق بها تليق به والله عز وجل من باب أولى له كيفية وعرشه له كيفية تليق به فأين للمكان أقول نعم لكن الغيب الذي لا يعلم كيفيته إلا الله وليس كمثلي شيء فيه يبقى الرسول الصابق لما أخبرنا أين الله في المكان واللغة المحيحة وكل سابق شبيب بالحق لو المنطقة ومين هيرب على هي الجبه ويسير نص كلمة حتى الربع جيد قلت أين المكان أول أين المكان فهيقول لي متحيز المتحيق الله بذل ما يزعنيش أسأل عن الله أين نعم لأن رسول آه أين المكان المكان يقول لك تب متحيش ولا متحيش لفظ التحيش إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات تحوزه عن تحيطه هو دواله فالله أعظم وأكبر بل قد وشع كرسي وشمات الأرض وصالة تعالى وما قدر الله حقا إيه قدره والأرض جميعا قطبطوا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كيف يطويها قولي أخواني كيف يطويها بيمينه رب نعزين رب عمي تقول الله أعلم بكيف يكير لا نعرف كيف يتطيه بالسماوات بيمين ها قرر ان احنا لا شفنا ولا في المسير زيه عشان يقول لك شبه فلا لكن هو يقوي او لا يقوي يقويها بيمين وقد ثبت في الصحاحة النبي صلى الله عليه وسلم انه قد الله الارض ويقبل السماوات بيمين ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض وفي حديث آخر وإنه ليجحوها كما يجحو الصديان بالكرة إنه ليجحوها فيه حق رسالة سلام وبيعوه فيه راح يقول لك إيه إنت كنت تعمل فيه بتشبيه لا درعوه بيقول إيه في الرواية أنا واش لك هوا الرواية عن عبدالله من عمر أظن موجود في البخاري جابت رواية كثير بالرواية نو أنا أبي الله من عمر ده سمعت رسول الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجباب سماواته وأرضه بيديه أو بيديه وقضب يده فجعل يقضدها ويبسطها اللي عمل الكلام ده مين قولي أخوانا يعني لما نعمل كده هذا مستشبيه لأن لو قلت ذا تشبيه يبقى أنت بتتهم الرفاع السلام أنه فعل شيئا فيه شركاً أو تشبيهاً وده عمر مواعي واحد يعظم النبي يقول على كدابة أهو فجعل يقول له ثم يقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتنايل رسول الله سلم عن يمينه وعن شماله يقبل الصنوات بيمينه وفي رواية يقبل الأرضين بشماله وإن كان يستنكر الأرضين في الشمال معين نصحة أفتح مصر وحنقول لكم الجمعة بين يمينه الشمال بس المرق باين تقول لنا عزيزيزي حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى اني لا اقول اثرت هو برسول الله صلى الله عليه وسلم مش فكان مشهد القبض او البسط او او لما يجي اليهود وكذا بك يا محمد لما احنا استماتوا على اسف او الارضين على اس او الخلاف والتجاره نفسها ده معناه اثبات الثقه بقياس اسمع لولا هل بقياس التمثيل الشمول لا طبيب بحاجة بسيطة في العقيدة اتفهمت عقيدة للسنة والجماعة وفي حديث ابن عباس ما السنوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كثر بلت الجيالي حديث وذي برضو حديث أن ننبه عليها مرة جاية في حديث النزول والكلام عدتهم وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات منحاز يعني مباين أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال فإمة السنة كما قال عمّة السنة فوق سماواته على عال على عرشه بائن من طلقه هذا مرتفع للسنة والجماعة أبص على الأشياء بكنا بسرعة ونقفين بالقاعدة في قمصناها واضح الكلام يا شباب فاهمينه هل المكان يوجد هل ايه الملكان يوجد على الكتفين مباشرة لكتاب السنة والسيئات الله أعلم يا ذنب والله أنا ما شفتش الملك هو عالي منه علا الشمال لكن هو ما يلقظ من قولي له رقيب عتيب طبعا في من كيفية الغيبية من عرفهاش نقولنا السلام عطول ايضا ضمن ما يندرك عدم معرفة ملك الموت سورة قاب ما يلقظ من قولي رقيب عتيب نعم نحن نؤمن بما اكبر الله طبعا وتعالى ولا نسأل عن كهيد كيف هي يتبع سبحانه وتعالى وحمدك اشهد ولا إلا انت استخدمت وليك والسلام وليك والسلام ده طالب في <تصفيق> طالب تاني ان هو